بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد إخوة الكرام مرحبا بكم في بيت الله عز وجل في هذه الدورة العلمية واليوم مشيئة الله عز وجل نتكلم في بعض مسائل الزكاة على وجه الإيجاز والاختصار وينحصر حديثنا في ثلاث مسائل في ثلاث مسائل ومقدمة أما المقدمة فهي مقدمة فيها ثلاث مطالب المطلب الأول في تعريف الزكاة لغة واصطلاحا والمطلب الثاني في حكم الزكاة والمطلب الثالث في حكم مانع الزكاة هذه المقدمة وأما المسائل فالمسألة الأولى فالمسألة الأولى في زكاة النقدين وفيها أيضا عدة مباحث المبحث الأول في مقدار زكاة النقدين يعني الذهب والفضة المبحث الثاني في حكمها المبحث الثالث في أصل نشأة الدراهم والدنانير الإسلامية المبحث الرابع وهو من المباحث المهمة في هذه المسألة يتعلق بالتقويم هل العملة الورقية التي معنا تقوم بالدراهم أم بالدنانير يعني بالذهب ام بالفضه واما المساله الثانيه فهي زكاه الحلي وفيها مباحث في حكم زكاه الحلي في حكم زكاة الحلي وفي اقوال العلماء فيها واما المساله الثالثه فهي في عروض التجاره وفيها ايضا جمل من المباحث نشرع بإذن الله عز وجل في كل ذلك على وجه الإيجاز والاختصار مع ذكر الأدلة والنظر في صحتها وضعفها بإذن الله عز وجل أما بالنسبة للمقدمة وهي في تعريف الزكاة لغة واصطلاحا فلا شك أن الزكاة ماخوذه من الزكاء الزكاء ومن الزكاء ممدود كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى من زك يزكو اينما ينمو من النمو فأصل الزكاة من النمو وأما بالنسبة لمعناها في الاصطلاح وهو ما نعبر عنه بالتعريف العرفي أو الشرعي لو أن سم تعريف شرعي لمسألة من المسائل أو لحكم له تعريف في الشرع نقول شرعا يعني التعريف الشرعي وإما اصطلاحا وهو المشهور بالتعريف العرفي يعني الذي عرف عليه أهل الفن قال الراغب الأصفهاني وأصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله تعالى ويعتبر ذلك بالأمور الدنيوية والاخرويه وقال الماوردي رحمه الله والزكاة في الشرع اسم صريح لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصه اسم صريح لأخذ شيء مخصوص مقدار مخصوص من مال مخصوص يعني لا بد أن يقدر هذا المال مقدار معين على أوصاف مخصوصه كان يبلغ النصاب ويمر عليه الحول لطائفة مخصوصه وهي المذكورة في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين التي قد حصرت في هذه الآية على الراجح من أقوال أهل العلم أما بالنسبة للمسألة الثانية في المقدمة فهي حكم الزكاة لا شك أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وقد قرنت بالصلاة في مواطن كثيرة قرن الله عز وجل فيها الزكاة بالصلاة وقد أمر الله عز وجل بها ومن ذلك قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والراجح من أقوال المفسرين أن هذه الآية إنما نزلت في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إلى اخر الآية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إذا الزكاة ركن من أركان الإسلام ولذلك ننتقل إلى المسألة التي بعدها ولا نحتاج إلى الإطالة في ذكر الأدلة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام لكن نتكلم بشيء من التفصيل عن حكم مانع الزكاة لا شك إخوة الكرام أن الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في زمانه في زمن خلافته كانوا على ثلاثة أقسام ولينتبه لذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتل قوما في زمانه هؤلاء الذين سموا بأهل الردة وهم على ثلاث صور الصورة الأولى أقوام ارتد عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صراحه وهؤلاء لا خلاف في ردتهم وأنهم كفار والطائفة الثانية أقوام امتنعوا عن دفع الزكاة جحودا جحدوا الزكاة فقالوا لا زكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطائفة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الإجماع المتحقق على أنهم أيضا من أهل الردة يعني إجماع الصحابة والسلف على أن هؤلاء أيضا من أهل الردة إذ قد جحدوا معلوما من الدين بالضرورة بتأويل غير سائغ فقد أولوا أن الله جل وعلا قال لنبيه خذ من أموالهم فمن المأمور النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا زكاة حينئذ قال شيخ الإسلام وهذا تأويل غير سائغ انتم التاويل التأويل منهما هو سائغ فيحتمل له وجه ومنه ما ليس سائغ فلا يحتمل وجها عند أهل العلم هذا من التأويل غير السائغ فهؤلاء أيضا من المرتدين بقي الطائفة ثالثة وهم الذين امتنعوا عن دفع الزكاه بخلا وهم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة بخلا وهؤلاء امتنعوا فطولبوا بدفع الزكاه فقاتلوا وقوتلوا ولم يرتدعوا ويرجعوا هؤلاء امتنعوا عن دفع الزكاة فطالب الخليفة هؤلاء بدفع الزكاة فلم يدفعوها وجهزوا جيشا فقاتلهم الخليفة وقاتلوه ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله اتفق الصحابة والسلف ونقل شيخ الإسلام نفي الخلاف في هذه المسألة على أن هؤلاء أيضا قوتلوا لردتهم قال شيخ الإسلام أقرأ لكم نص كلامه رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى وقبل أن أنقل لكم كلام شيخ الإسلام أنقل لكم كلام أبي عبيد في كتاب الإيمان وهو إمام من أئمة السلف من المتقدمين قال أبو عبيد رحمه الله والمصدق لهذا جهاد أبي بكر رضي الله عنه أو جهاد أبي بكر رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جهاد أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء يعني سواء بينهم بين مين وبين أهل الشرك وبين أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسبه الذريه واغتنام المال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بوجوبها يعني هذه الطائفة كما فصلت لكم الطائفة الثالثة منع الزكاة بخلا وهل منع الزكاة بخلا كفر لا ليس بكفر بالنسبة للأفراد لكن لو أن قوما منعوا زكاه أموالهم فطالبوا بدفع الزكاه طالبهم الإمام لو كان في امام يعني عادل طالبهم الإمام بدفع زكاه أموالهم قالوا لا لن ندفع زكاه أموالنا فقال إما أن تدفعوا وإما أن تقاتلوا فقاتلوا الإمام على ذلك قال شيخ الإسلام هؤلاء يكفرون ردة لأنهم ما قاتلوا على منع الزكاة إلا لجحودهم القتال نفسه دل على على الجحود والنظر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في جمل كثيرة وفي مواضع عديدة من كتبه يرى أن شيخ الإسلام رحمه الله يؤصل لتلك المسألة وهي مسألة أن قوما يمتنع عن أداء فريضة من فرائض الإسلام فيطالب بأداء الفريضة فيمتنع حتى يقاتل قال فإن صبرهم على القتال والقتل دليل على جحود هذه الفريضة يبقى الفعل نفسه لا عليه على الجحود كما تكلم في مسألة تارك الصلاة كما تكلم في مسألة تارك الصلاة لا جحودا. لا الذي ترك الصلاة كسلا قال لو جئ به للإمام قيل له صل قال لا قيل له ستقتل قال أقتل ولا اصلي قال لا شك في كفر هذا لا شك في كفر هذا المتيقن لماذا؟ قال لأن صبره على القتل وامتناعه عن الصلاة يدل على جحوده لهذه الفريضة يدل على جهوده لهذا الفرض هذا ورد في مواطن كثير من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابو عبيد رحمه الله قال الكلام هنا عن طائفة لا عن, لا عن أفراد طائفه امتنعت ولو أن فرضا منع زكاه ماله فقيل له أنك ستقاتل أو تؤدي زكاة المال قال لا أقاتل أو أقتل ولا أؤدي زكاة المال فإنه ينصرف عليه من صرف على تلك الطائفة وتلك الطائفة يا إخوة تسمى عند الفقهاء بالطائفة الممتنعه بالطائفة الممتنعة يعني طائفة ممتنعة لها جيش وقوة ومنع لها جيش وقوة ومنع ويقاتلون على مرادهم على هذا الشيء الذي يريدونه. طيب قال شيخ الإسلام هذا نص كلامه كما في مجموع الفتاوى في فتاوى الكبرى قال وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهه سائغه لم يكن لهم ايه شبهه سائغه فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها خدت بالك من الضابط ده وهم يقاتلون على منعها وان اقروا بالوجوب كما امر الله يعني هم يقرون بالوجوب لكنهم امتنعوا وجاهدوا وقات امتنعوا وقوتلوا وقاتلوا قال وان اقروا بالوجوب كما امر الله خلي بالك هو نقل في البدايه قال اتفق الصحابه والائمه بعدهم قال وقد حكي عنهم يعني عن هؤلاء الممتنعين انهم قالوا إنما أمر الله نبيه بأخذ الزكاه بقوله خذ من اموالهم صدقه وقد تسقط بموته دي الشبهة التي صارت عندهم وهذه شبه غير غير سائغة فهي غير مقبولة وفي الدرر السنية في الكتب النجديه نقلوا أيضا عن شيخ الإسلام في موضع آخر قال قالوا وقال أبو العباس يعني انتيميا رحمه الله في الكلام على كفر مانع الزكاه والصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا أنت مقر بوجوبها أو لا يعني ما سألوش هؤلاء من فيكم مقر بالوجوب ومن الذي لا يقر بالوجوب أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها وهذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عقالا أو عناقا عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال شيخ الإسلام فجعل المبيح للقتال مجرد المنع مجرد إيه؟ المنع لا جحد الوجوب وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب ولكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم قتل اللي قاتلوا عليهم وهي قتل مقاتلتهم وسبه ذراريهم وغنيمه أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة كلهم سموا إيه؟ بأهل الردة الدرة السنية في الكتب النجدية نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم لا الحكم بالكفر عليهم لكونهم امتنعوا عن أداء تلك الفريضة وقاتلوا عليها نعم الاثنين معا الاثنين معا لكن نعم فصل في الحكم لكن خلاصة هذه المسألة لو أن فردا منع زكاه ماله بخلا وهو مقر بوجوبها ولم يجحد فرضيتها فهل هذا يكفر جماهير السلف والخلف على أنه لا يكفر إنما يكفر بمجموع الأمرين ترك وإيه وقتال بمجموع الأمرين نعم قد قال بعض السلف بكفر تارك الفرائض الاربعه الصلاه والزكاه والحج والصيام هناك من قال من بعض السلف قال بذلك وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بتكفير تارك الزكاه لكن النقل عنه لا يثبت ونقل عن بعض فقهاء الحجاز أنهم قالوا بذلك لكن الصحيح هو أنه لا يكفر والدليل على عدم كفره ما ورد طبعا الذين يستدلون بكفره يستدلون بأمرين الأمر الأول بقتال أبي بكر رضي الله عنه لهؤلاء وأنهم دخلوا في مجموع من سموا بالمرتدين كما نقلت لكم الآن الأمر الثاني استدلوا بقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون لكن الصحيحة أنه قد ورد في المسألة دليل أخص وهو ما ورد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحاب الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار إما إلى جنة يعني أمره موكول لله عز وجل ربما يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار فهذا نص خاص في المسألة وتلك النصوص الأخرى فهي نصوص عامة أما بالنسبة لقتال أبي بكر فقد فصلت لكم القول فيها فهو امتناع بخل مع امتناع وقتال مع المنع <تصفيق> المسألة التي بعد ذلك في زكاه الذهب والفضة في زكاه الذهب والفضة ويأتي تسمى بزكاه بزكاه النقدين قال المصنفون حفظهم الله في أصل الكتاب قال المصنفون حفظهم الله المسألة الأولى حكم الزكاه فيهما وأدلة ذلك لا شك أن الأدلة قد مرت معنا ومنها قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم فقد توعد الله عز وجل الذي يكنز المال وثبت في الصحيح في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما مال ادي حق الله فيه فليس بكنز أيما مال ادي حق الله فيه فليس بكنز ولو كان كذا وكذا يعني مهما عظم ومهما كثر يبقى الكنز إذا بلغ المال النصاب ولم يؤدى فيه حق الله عز وجل فهو ايه فهو كنز وقد ثبت ذلك في التفسير عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي بعد ذلك شروطها قال المصنفون حفظهم الله يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية واحد بلوغ النصاب وهو عشرون مثقالا من الذهب عشرون مثقالا من الذهب وهما يسوي 85 جرام من الذهب الخالص لوعيار 24 وسنبين ان شاء الله عز وجل مقدار الزكاة في غير هذا يعني في غير الذهب لوعيار 24 كواحد وعشرين و18 و قال بلوغ النصاب وهو عشرون مثقالا بالنسبة للذهب فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا صحيحا في مقدار الذهب في مقدار الذهب نصاب الذهب وإنما قاسوا ذلك على الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق نعم الفضة الأواق من الفضة وهي مقدار مئتي درهم وهي مقدار مئتي درهم وسيأتي إن شاء الله بالجرامات يعني مقدارها بالجرامات يبقى النصوص الصحيحة الثابته وردت في في الفضة طيب والدينار بعشرة دراهم يبقى كم دينار؟ عشرين تمام؟ يبقى عشرين مثقالي هو عشرين دينار هذا فيه الزكاة من الذهب مقداره من الفضة مئتي درهم وهذا هو الذي وردت فيه النصوص السالمة نعم قد وردت جملة من النصوص يمكن بمجموعها أن تدل على ثبوت الزكاة في الذهب ولا شك أن الإجماع قد انعقد يعني بالنسبة للنصوص هي المتكلم فيها لكن الإجماع قد انعقد الإجماع ونفى جمع من الأئمة الخلافة في مقدار الذهب وهو وهو إيه عشرين مثقال طيب ثبت او ورد حديث عن علي رضي الله عنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا هذا الحديث ورد عن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا والصحيح فيه الوقف كما نص على ذلك الإمام الدار قطني رحمه الله فهو موقوف على علي رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك عد الأئمة ذلك اجماعا تعلمون أن قول الصحابي الفقيه الذي هو مظنة اشتهار عند الفقهاء ولا يعلم له مخالف من الصحابة يعد ذلك إجماعا وهو حجة إجماع سكوتي أحسن إجماع سكوتي والإجماع السكوتي ظني لكنه حجة عند جماهير الأصولي <تصفيق> ومن ثم فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع ونقل أيضا نفى الخلاف في مسألة العشرين مثقال من؟ الذهب لو العشرين دينار وهناك ادله وردت في الباب سنذكرها إن شاء الله عز وجل في أثناء كلامنا عن مسألة التقدير تقدير العمله الورقية هل تقدر بالذهب أم بالفضة إن شاء الله عز وجل <تصفيق> قال ونصاب الفضة مئة درهم من الفضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقه والاقيه أربعون درهما فخمس أواق تساوي مئتي درهم إلى آخر ذلك من الأدلة وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق ونصاب الذهب عشرون مثقالا الذين نقلوا الإجماع على نصاب الذهب لأن نصاب الفضة قلنا في نص ما فيش فيه مشكلة الذين نقلوا الإجماع على نصاب الذهب أبو عبيد في كتاب الأموال والإمام الشافعي رحمه الله لكن كلامه يحتمل الإجماع لأن فيه نفي للخلاف ومالك والإمام ابن المنذر وكذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله عليهم أجمعين هؤلاء نقلوا الإجماع لكننا ابن عبد البر رحمه الله كما في الاستذكار نقل الخلاف في هذه المسألة وسأفصلها بإذن الله عز وجل طيب نشأت الدنانير والدراهم الاسلاميه متى نشأت الدنانير والدراهم الإسلامية؟ أول من فعل ذلك هو الخليفة عبد الملك ابن مروان ابن مروان رحمه الله تعالى والأصل يا إخوة أن الدراهم والدنانير كانت تأتينا تأتي للمسلمين من بلاد فارس كانت تأتي للمسلمين من بلاد فارس وكانت الفرس تأخذ الورق من المسلمين وكانت الأوراق تصنع في مصر وكانوا يضعون على الأوراق الصليب يضعون على الأوراق الصليب أو التثليث فجاء الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله في عز الإسلام والمسلمين وأراد أن يمحو الصليب الذي يوضع على الأوراق التي تصدر لهم منين من مصر فقال لهم أو أمرهم أن يجعلوا مكان الصليب قل هو الله أحد قل هو الله أحد فوضعت تلك الآية قل هو الله أحد انظر إلى عز الإسلام والمسلمين لتتحصر على حالنا فلما ذهبت تلك الأوراق لملكهم غضب غضبا شديدا وقال لقد احدثتم في أوراقنا أمرا نكرهه إما أن تمتنعوا عن ذلك وإما أن نجعل على الضراهم والدنانير ما يسوءكم في نبيكم فغضب الخليفة وعزم على بناء دار لضرب العملة للمسلمين كان الأول ما فيش عملة وكانت هناك مشاكل لأن هذه العملة لها وزن انتوا عارفين العشرين مثقال لهم وزن وخمسة وثمانين جرام فكانت العملة بعد ذلك تختلف بيحصل فيها غش تختلف فالعشرين دينار ينقص وزنهم عن الوزن المعهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الدنانير فكانت هذه تؤدي إلى مشكلة بالنسبة للمسلمين في إخراج الزكاة ولذلك سئل الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى عن مقدار الزكاة سأله رجل عن مقدار إخراج الزكاة في الدنانير قال عشرون دينارا بالشامي قال ما بال الشامي من غيره لأن حصل اختلاف في العمله, حصل اختلاف في العملة فغضب الخليفه رحمه الله وعزم على بناء دار لضرب العمله الدنانير الذهبيه ثم بعد ذلك قام بضرب هذه العمله بالوزن الشرعي ثم عزم الخليفه رحمه الله تعالى على ضرب تلك العملة اللي هي الدنانير الذهبية بالوزن الشرعي وكتب على جانب منها قل هو الله أحد وعلى الجانب الآخر إنما إلهكم إله واحد وعلى الطوق الذهبي أو الفضي الذي يحيط بها محمد رسول الله بعثه الله بالهدى ودين الحق شوف العزة لإغاظة هؤلاء وانتشرت تلك العملة وصارت لها سمعة طيبة دا أصل ايه أصل صناعة العملة الاسلاميه خلاص يا أخوينه ووافقت الوزن الشرعي الذي ورد عن النبي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر الخليفة رحمه الله تعالى أيضا بإنشاء دار أخرى في دمشق لضرب الدنانير اصبحت الدراهم والدنانير في... آه... تضرب فين في بلاد المسلمين طيب بالنسبه للوزن الشرعي وزن الدينار الذهبي هنضرب 24 وربع جرام في 20 هيساوي 85 هذا من الذهب ليه من الذهب الخالص اللي هو عيار 24 طب بالنسبة للدينار هنضرب آه... اتنين جرام في تسعمية خمسة وسبعين في مئتين اللي هو المتين اللي هم ميتين درهم هيطلع المقدار عندنا خمسمية خمسة وتسعين نعم درهم المجنات هتشتغل ولا طيب عايزين نطلع نقدر اه عيار واحد وعشرين هنقول أربعة وعشرين على واحد وعشرين نقسم أربعة وعشرين على واحد وعشرين ونضربها في خمسة وثمانين هتطلع سبعة وتسعين وأربعتاشر مية غرام غرام التمنتاشر كذلك. أربعة وعشرين على تمنتاشر في خمسة وثمانين هتساوي 131 واحد وتلاتين جرام، الجرام الاربعتاشر على 14 في 85 تطلع 154 وخمسين جرام، جرام. <تصفيق> <تصفيق> طيب المسألة المهمة عيد تاني. طيب. <تصفيق> قلنا وزن كيف نعرف وكيف نخرج الجرام ال21 الذهب عيار 21 والذهب عيار 18 والذهب عيار 14 هنقول 24 على 21 24 على 21 في 85 وثمانين 85 جرام هيطلع عندنا سبعة وتسعين من مائة ده بالنسبة لعيار واحد مش كله 85 بعض الناس يظن أن جميع اصناف أو جميع الذهب على عيار اللي هو 85 جرام لا في فرق بين بين كل نوع لأن هذه الأنواع الأخرى يدخلها شيء من يعني يدخلها النحاس تقريبا شيء من النحاس وعيار 18 هنون 24 على 18 في 85 هنون يطلع 131 وعيار 14 24 على 14 في 85 يطلع 154 أما بالنسبة لتحديدي هل العملة الورقية هذه تقدر بالدراهم أم بالدنانير احنا قلنا 595 جرام من الفضة في فارق كبير جدا بين هذا النصاب وبين الخمسة وثمانين جرام من إيه؟ من الذهب بقى في فارق كبير جدا بين الذهب وبين الفضة فهل تقوم تلك العمل الورقية على الذهب ولا تقوم على الفضة ثم خلاف بين العلماء في هذه المسألة سبب الخلاف يا إخوة أنها أن الذين ذهبوا إلى الاعتداد بالتقويم على الفضة قالوا أن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصحيحة الثابته التي لا خلاف فيها وردت في الفضة في الدراهم واختلف في نصاب الذهب لكن ما فيش خلاف في نصاب الفضة مئتي درهم يساوي هذا الوزن الذي ذكرناه خمس مية وتسعين جرام هذا لا خلاف فيه بين السلف والأحاديث الواردة فيه صحيحة أما بالنسبة للذهب فقد اختلف العلماء فيه فمن العلماء من يرى أن أصل التقويم يكون على الدراهم مئتي درهم ان ساوت عشرين مسقالا يعني لو جبنا مثلاً عشرين مثقال لو قل عن العشرين مثقال وساوى مائتي درهم يساوى مئتي درهم قالوا فيه الزكاة بعض العلماء قال بذلك خلاص ومن العلماء من قال من الأئمة أيضاً بأنه لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً مش عشرين يبلغ كم يبلغ أربعين مثقالاً وثبت ذلك في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري بسند صحيح لكن ورد عن الحسن البصري أيضا بسند صحيح أنه اعتبر الزكاة فيه في عشرين دينار ورد نص عنه بهذا ونص عنه بهذا كذلك فقالوا إذن المتيقن عندنا والذي وردت فيه الأحادث الصحيحة وانصبه نصاب الفضة الأمر الثاني قالوا أنه أنفع للفقراء يعني ممكن لمعاقلين جنيه يخرج عليها الزكاة لمعاقلين جنيه ممكن يخرج عليها الزكاة على نصاب الذهب شوف شوف الذهب الآن بكام لا شك إن هو يعني ممكن عشرين ألف عشرين ألف جنيه ممكن ما تبلغش ثلاثين ألف طيب ثلاثين ألف فشوف الفارق الكبير جدا بين الذهب والفضة طب إيه الانفع الفقراء قالوا أن نقدر العملة على نصاب, على نصاب الفضة فيكون ذلك أنفع للفقراء ده قول القول الثاني قالوا لا بل يقدر على نصاب الذهب وهذا القول عندي هو أقوى هذا القول عندي هو أقوى واستدلوا على ذلك بأدلة إيه هي؟ قالوا من نظر إلى سائر الأنصبة في الزكاة في الإبل خمسة من الإبل تمام؟ وفي البقر سلاثين وفي الغنم أربعين تبدأ الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر من ملك أربعين شاه غني ومن ملك أقل من أربعين يعني تسعة وثلاثين شاه هذا لا يعد غنيا لو جينا نشوف هذا المقدار على نصاب الفضة ممكن تشتري يا يدوب تشتري شا أو شتين مثلا قال فالناظر إلى سائر الأنصبة في سائر الأموال الزكوية يرى أنه أقرب إلى نصاب, إلى نصاب الذهب ثم إن الشارع يعني المشرع الحكيم ينظر إلى الفقير من جهة وإلى رب المال من جهة أخرى فلا يجحف رب المال ولا يقطر على الفقير يبقى لا بد نحن نراعي رب المال ونراعي, ونراعي الفقير فهذا لا يسمى غنيا لا يسمى غنيا شرعا من ملك هذا القدر من المال يبقى الأقرب إلى سائر الأنصبة ونصبه نصاب الذهب خلاص قالوا ثم إن نصاب الفضة غير ثابت وقد تغير على مر العصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار يساوي عشر دراهم ولذلك كانوا يعدون الديه كما ورد في حديث عمرو بن حزم الحديث المشهور في, في الديات وفي أنصبة بعض انواع الزكوات كالابل والبقر والغنم حديث عمرو بن حزم الطويل الذي ورد عن أبي بكر رضي الله عنه في الزكوات ورد فيه أنه إما أن يخرج إذا بلغ المال مئة درهم أو عشرين ديناراً قال وكان الدينار يقدر بعشرة ذراه يبقى كان في تساوي ولا كان في تساوي في زمن بني أمية. في, في النصف الثاني من عصر الدولة الأموية صار الدينار باثني عشر درهما يبقى الدرهم تغير نقص ولا لا؟ نقص قال ثم في زمن الدولة العباسية صار الدينار يقوم بثلاث عشرة درهم ثم بخمسة عشرة, عشرة درهم ثم وصل في زمن الدولة العبيديه اللي هي بتسمي نفسها الدوله ليه الفاطمية في زمن الدولة العبيديه الدر الدينار يساوي خمسة وثلاثين درهما يبقى قالوا أن الذهب احتفظ بثباته بخلافه بخلاف الفضة فقد تغيرت على مر العصور وقد ذكر الشيخ يوسف القراضاوي حفظه الله في كتاب فقه الزكاة وهو كتاب من أجود كتبه في كتاب فقه الزكاه وهو من اجود كتبه ذكر بحثا عن بعض العلماء الذين تتبعوا حال الدراهم الفضية على مر التاريخ فوجدوا اختلافا كبيرا جدا بخلاف, بخلاف الدنانير الذهبيه يبقى الذهب احتفظ بثباته ولذلك فان اصل العمله في البنوك من إيه؟ من الذهب أصل العملة في البنوك من الذهب لسبات الذهب يبقى الذين رجحوا العملة الورقية تقدر بالذهب لا بالفضة قالوا اولا لسبات الذهب ولاختلاف الفضة ثانيا لأنها أقرب إلى سائر الأنصبة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتبر إخراج الزكاة من الذي يخرج الزكاة؟ الغني ولا يسمى غنيا من ملك في زمننا هذا نصابه فضة لكن خلافا لنصاب الذهب والذين قالوا بالتقدير على, على نصاب الفضة راعوا من الدرجة الأولى مصلحة الفقير فالمسألة مسألة فيها خلاف بين المعاصرين طبعا المسألة ما فيش فيها كلام للمتقدم ووقفت فيها على كلام لأحد من الأئمة المتقدمين إن هو إنما هو كلام للمعاصرين والأقوى والله أعلم من جهة الدليل ومن ناحية النظر أنها تقوم على نصاب الذهب والأحوط أنها تقوم على نصاب ذا الأحوط بقى يعني. الإنسان عايز يحطاط لنفسه ويخاف خروجا من الخلاف يقومها على نصاب الفضه وإلا فالواجب في فيما يترجح لدي بعد النظر في الأدلة هي أنها تقوم على نصاب الذهب مع العلم بأن من الأئمة في زماننا هذا الكبراء الذين افتوا بتقديرها على نصاب الفضة اولا اللجنة الدائمة وكذلك الشيخ العلامة العسيمين رحمه الله تعالى وكما قلت أنهم نصوا في فتواهم على مراعة الفقير انها افضل لانها لمصلحه الفقير طيب ان شاء الله تراجعوا في الورق النزاع الذي ورد في مساله الذهب في واقوال اهل العلم في لان وقت لا يتسع على اعلن صب الفضه اه ازاي صح هو هذا النصاب اظنه لن يبقى معهم الى الحول هيتصرف الله المستعان صحيح زي الشيخ محمد بيقول يعني الفقراء الان معظم الفقراء يملكون نصابه سيملكون نصابه الفضه فتجب الزكاه في اموالهم ولا زكاه إلا عن غنى صح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى غنيا إذا هذا كله يرجح القول بتقويمها على نصاب الذهب المساله التي بعد ذلك قال المصنفون المساله الخامسه في زكاه الحلي هنقولها بسرعه ان شاء الله علشان ايه لا نطيل لسه ودمنا ادين ربع ساعة ان شاء الله عشر دقائق الله المستعان قال المصنفون حفظهم الله لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلي خلي بالك ركز معاك لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المعد للدخار والكراء وفي الحلي المحرم وفي الحلي المحرم يبقى عندنا الحلي إما أن يكون جائزا وإما أن يكون محرما إن كان الحلي محرما كما سأذكر إن شاء الله عز وجل كلبس الرجال للحلي واحد رجل يلبس خواتم ذهب مثلا وسلسلة ذهب بلغت النصاب نعم وانسيال ذهب وانسيال ذهب رجل لبس حلية هي من خصائص النساء يبقى ده محرم ولا مش محرم محرم هذا نقل فيه الإجماع على وجوب الزكاة فيه خلاص يبقى الصورة الأولى أن يلبس بصورة محرمة كلبس الرجال والغلمان رجل مثلا ولاده الذكور لبسهم ذهب اللبس خاتم ذهب اللبس سلسله ذهب لأولاده الذكور وأنسي الذهب خلاص معنهم صبية ففي هذا هم لا يأسمون على ذلك لكن الولي هو الذي يأسم فيها زكاة الزكاة واجبة في هذه الحليه بالإجماع لا خلاف بين الفقهاء في ذلك كما نقل ابن عبد البر والإمام النووي وجمع من الأئمة عندكم إن شاء الله في هذه الأوراق نعم لا إذا بلغت النصاب طبعا القيد في ذلك إذا بلغت النصاب طيب السورة الثانية حلي معد للكراء كراء اللي هو الإجارة واحدة عندها حلي بتأجره تلبسه مثلا العروسة وكلام ده للإجار هذا الحلي معد للكراء يبقى يعتبر ايه ها أورو التجارة يعتبر ايه عروض تجاره ولا خلاف كما سننقل ان شاء الله في وجوب الزكاه في عروض التجاره يبقى معدل الكراء هذا لا خلاف في وجوب الزكاه فيه طيب بقيت عندنا صوره طبعا اذا بلغ ايه النصاب بقيت عندنا صوره وهو الحلي المباح ليس للكراء ولا للزمان واحدة عندها حلي عين الصيغة بتاعتها تقول لك للزمن للزمن عشان إيه ممكن أبيعها لا دي فيها إيه؟ فيها الزكاه خلاص الصورة بقى المختلف فيها عندنا يبقى عندنا صور فيها اتفاق وصورة فيها خلاف الصورة التي فيها الاتفاق, الاتفاق التي ذكرت الصورة التي فيها الخلاف هو الحلي المباح للمرأة الذي يبلغ النصاب حلي مباح للمرأة بلغ النصاب للبس للزينة, ليه للزينه هذه هي القيود ثم خلاف بين الفقهاء على اقوال أربعة من الفقهاء من راى وجوب الزكاه في حلي المراه خلينا في القول اولا منهم من راى عدم وجوب الزكاه في حليه المرأة على الصورة الموصوفة التي وصفتها أنا الآن واستدلوا على ذلك بأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو قول في مذهب الإمام الشافعي لكن الشافعي رجع عن هذا القول قول في مذهب الإمام الشافعي وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد وهو قول عند المالكية القول رجع عند المالكية الإمام الشافعي رحمه الله قوله القديم بوجوب الزكاة في الحلي نقل عنه الإمام البيهقي رحمه الله كما في السنن وغيرها أن الإمام الشافعي رجع عن قوله هذا وقال استخير الله في هذه المسألة قال الإمام البيهقي ثم رجح الشافعي القول بوجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب لثبوت حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده تمام عن ابيه عن جده السلسله دي كانت مختلفه عند الشافعي فثبتت فرجح وسياتي الحديث عندنا ان شاء الله عز وجل في ادله الذين اوجبوا الزكاه طب ادله من منع او اسقط الزكاه في الحلي الموصوف استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاه وهذا الحديث حديث ضعيف قال الإمام البيهقي لا أصل له مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما الصحيح فيه أنه من كلام جابر بن عبد الله كلام الصحابي ليس في الحلي زكاة هذا ورد من حديث جابر مرفوعا للنبي يعني وموقوفا على جابر والصحيح هو الوقف ألا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلي بنات, بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه لكن لاحظ قال القاسم بن محمد الذي نقل ذلك عن عائشة قال وكان حليهم يسير يعني قليل كانوا ما بلغش إيه النصاب لأنه سيأتي عندنا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها بإخراج الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب حتى تجمع بين القولين وكان حليهم يسير وورد أيضا عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها هل عليها فيه صدقة؟ قالت لا كل هذه الأثار صحيحة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ليس في الحلي زكاة يبقى ورد عن جابر عن عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه لا زكاة في الحلي وورد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أنه إيه لا يا صحيب أفيش عندنا الآن نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما موقوفات هذا من ناحية الأثر أما من ناحية النظر والاستدلال فقد قال النووي رحمه الله والماوردي وجمع من الأئمة ممن قالوا بهذا القول قالوا أن حلي المرأة يقاس على مركب الرجل وعبده وفرسه لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في فرس الرجل ليس في فرس الرجل إيه زكاه ليه لانه يستعمله يستخدمه فالامور التي تستخدم ولها مسمى عند الفقهاء ياتي في مساله مش مش معانا او ممكن نشير اليها وهي مساله المستغلات مساله إيه المستغلات ما كان للقنية يعني لحاجة المرء مهما بلغ مهما بلغ فإن الإجماع قد انعقد على أنه لا زكاة فيه خلاص قالوا طيب ما هو الذهب ده زي زي فرس الرجل مثله كفرس الرجل والأشياء التي يقتنيها لنفسه فشبهوه بما يستعمله الرجل لنفسه وكذلك بالمعلوف تعرفين ان المستعملات والحيوانات المعلوفه لا زكاته فيها المعلوف ما فيش في زكاه عارفين ليه ليه هو ما فيش في زكاه زكاه الحيوان لكن فيها زكاه عروض التجاره وبيعدها ليه بيعلفها ليه؟ للتجاره وقد ثبت النص مش هيهرب من الزكاه يخرج من هنا يقع فيه في شيء آخر مش يخرج من الزكاة فشبه حلي المرأة بالمعلوف وبالأشياء التي يمتهنها المرء ويحتاج إليها اللي هي المستعملة خلاص وأجيب على هذا الاستدلال بأن هذا استدلال مع الفار لأن الذهب والفضة إنما وجبت الزكاة فيه لأنه أصل في في الأثمان للثمانية هو أصل في الأثمان فوجبت الزكاة فيه لاجل ذلك وقد دلت النصوص العامة من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضة ومن خرج فرضا من الأفراد ركز معايا وردت النصوص العامة من الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب دي عامة والأصل عند الأصوليين أن تعمل بالعموم إلا إذا جاء نص يخصص النص اللي بيخصص بيعمل إيه بيستثني فرض من أفراد العام يستثني فرض من أفراده العام فليس عندنا نص يخرج الحلية من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب من عمومه من عموم الأدلة الواردة في مطلق الذهب والفضة هيقول لي قائل ممكن يقول لي طب ما هو في نصوص وردت عن الصحابة وهل قول الصحابي يخصص نصا عاما للنبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله لا طبعا أو يقيد مطلقا هذا غير وارد عند الأئمة وعند سائر العلماء من أئمة الأصول ده مش بق... قول الصحابي ليس في قوة كلام رب العالمين ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ما ينفعش أبدا نقول أن قول الصحابي يخصص نصا عاما أو يقيد نصا إيه؟ مطلقا فانتبه أم الامتة احنا بنعمل بقول الصحابي ونقول أنه حجة لأنه يفيد الإجماع السكتي امتى في مسألة لا دليل عليها في مساله لا دليل عليها عشان بس بعض الناس بتختلط عنده هذه المسائل يقول لك طبعا أنت احتجت بقول الصحابي من شوية وقلت أن قول الصحابي ايه حجة وهنا قلت أن قول الصحابي لا في فارق قول الصحابي الآن معارض بنص عام صح معارض بايه بنص عام والذين يكنزون الذهب على وجه العموم بجميع أنواعه وأشكاله والفضة لكن في المسألة الأخرى ما فيش وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كتاب ربنا فلذلك قلنا أن قول الصحابي هنا حجة فلينتبه لهذه القاعدة فإنها مهمة جدا خلاص يا خوانا يبدل أدلة التي استدلوا بها على منع الزكاة طب الأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب ودعك من القولين الآخرين فانهما يدخلان تحت هذين القولين أولاً استدلوا بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن عمر بن حزم أو أول شيء بأدلة عامة الأدلة العامة ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي حق الله فيها الحديث ما من صاحبه ذهب ولا فضة نكرة في سياقه تفيد العموم ما من صاحب ذهب يعني أي صاحب ذهب أو فضة ينبغي عليه أن يخرج الزكاة وإلا عذب يوم القيامة كما في هذا الحديث نص عام تمام وبقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة مع تفسير الصحابي للكنز إيه هو الكنز المال الذي يبلغ النصاب ولا تؤدى زكاته فهو إيه؟ كنز، فهو كنز. وقد فهم الصحابي الآية على عمومها كذلك، صح ولا لا؟ فهم الصحابة ذلك. وأما بالنسبة للنصوص الخاصة، يعني النص الواردة في صلب هذه المسألة، ما ورد في حديث عمرو بن حزم عن أبيه، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها سوارا سوارين مسكتان غليظتان. مسكتان غليظتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتُعطينا زكاة هذه؟ فقالت لا فقال صلى الله عليه وسلم أيصرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار سوارين من نار فخلعت المرأة السوارين وألقتهما للنبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ولرسوله ده حديث صحيح حسن ثابت هذا حديث حسن وده اصح ما ورد في, في الباب عندنا هو اصح ما ورد اذا نص صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تؤدي الزكاة وسمى نصوص أخرى شواهد لهذا الحديث مثل هذا الحديث ورد أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا يعني عقد فسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه زكاة فقال إذا بلغ النصف فيه الزكاة وورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلبس فتخات يعني خواتم من فضة لكن هذه الاثار كلها ضعيفه الصحيح بس إيه؟ حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صحيح لكن النصوص الاخرى تعد شواهد لهذا النص كل هذه الشواهد كما قال الإمام البيهقي رحمه الله فاذا ضممنا هذا إلى ذاك وذاك دل على وجوب الزكاه في الحلي ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار عن الصحابة في هذه المسألة كثيرة فقد ثبت ذلك عن عائشة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وكذلك ورد عن عائشة وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن السلف عن إبراهيم النخعي وعن جمع من السلف بوجوب الزكاة في الحلي بقيت عندنا مسألة وانتهى الوقت وهي مساله عروض التجاره اجمالا في دقيقتين عروض التجاره يا اخوه تقوم تقوم كزكاه كالمال تماما يعني لو ان انسان عنده محل المحل ده في اي سلعه من السلع في اقمشه في ملابس في غير ذلك تمام إن لم يكن له مال بلغ النصاب يعني ما كانش لي زكاه بيؤديها قبل كده يحسب ما في هذا المحل من السلع يقومها إذا بلغ بلغت نصاب الذهب على الراجح أو نصاب الفضة على قول ها يبقى النهاردة انت ابتدات فتح المحل مثلا يوم كذا يوم كذا مثلا احسب مثلا اليوم يوم الخميس في شعبان تمام بلغ الآن المال النصاب بعد عام كامل في نفس الموعد تقوم ما في المحل من مال فإذا كان بالغا للنصاب أو أكثر أخرجت المال على هذا التقويم بتقوموا بتحسبوا بايه بتقوم المال الموجود البضاعة الموجودة في المحل بسعر اليوم سعري اليوم طب على حساب الجملة ولق قطاعي دي مسألة أيضا خلافية لكن خلينا بس نضبط المسألة الأولى يبقى أنت الوقت عندك محل ابتدأت فتح هذا المحل لو ما بتخرجش زكاة مال خالص بلغ النصاب المال اللي فيه العروض اللي فيه بلغت النصاب يبقى أنت بتحسب أول موعد لك من اليوم إذا مر عليك حول كامل بترجع تقوم البضاعة تاني نقصت عن النصاب ما فيش عليك زكاة حتى يبلغ النصاب إذا بلغ النصاب في اثناء الحول بتحسب من يوم بلوغ النصاب وتحسب بعد كده ايه سنة وبعدين تقوم تمام؟ فإذا بلغ نصابا أو أكثر فإنك تخرج الزكاة عليه قلنا نحسب بالجملة ولا بالقطاع هذه مسألة خلافية والأرجح عندي في هذه المسألة إذا كان هذا التاجر من تجار الجملة يخرج عليه على ثمن الجملة بسعر يوم البيع بسعر يوم الزكاة بسعر يوم الزكاة لن يخرج فيه الزكاة وإذا كان يبيع يعني قطاعي فإنه يخرج على بيع القطاع هذا قول، قول ثاني للعلماء وهذا اختيار الشيخ العسيمين وهذا اختيار اللجنة الدائمة عليه فتوى اللجنة الدائمة أنه يخرج حتى وإن كان يبيع قطاعي يخرج عليه على الجملة ليه بقى حجة هذا القول أن الربح الزائد عن أصل المال مظنون أصل الربح إيه مظنون قال فلا تخرج الزكاة على شيء مظنون لأن الربح ده بيختلف بحسب اجتهاد البائع ممكن تبيع هذه السلعة بعشرة وبيع الواحد تاني بكام بخمستاشر على حسب اجتهاد البائع قال فهو مظنون والزكاة تخرج على المتيقن لا على المظنون نعم نعم غير مظنون يعني مظنون الربح ده مظنون ممكن تربح وممكن مظنون لا لا ما قلتش أنا أقول مظنون من الظن تمام؟, تمام فهذا المال الربح مظنون فيه ممكن يكسب ممكن ما يكسبش خلاص ده وجهة القول ده القول الثاني وعليه يعني فتوى الشيخ العسيمين رحمه الله وبعض المجامع الفقهيه وعلماء كثر ايضا قالوا لا انت الان لا بد كما تغرم كما تغنم تغرم وقالوا ان القاعده الفقهيه تقول الغنم بالغرم والعكس زي ما انت هتغنم هتكسب في في البضاعه دي هتغنم بان تتخرج منها ايه مال خلاص يبقى الغرم بالغن زي ما تغنم وتكسب فيها تخرج حق الله عز وجل فيها طب يا جماعة مظنون المكسب ايه مظنون العمل بالظن وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال إذا شك أحدكم في صلاته ها نعم فلم يدري كم صلى فليبني فلي... فليتحرى في حديث عبد بن مسعود فليتحرى ثم ليبني عليه قالوا والتحري هو البناء على غلبة الظن والبناء عليه على غلبة الظن فالعمل بغلبة الظن هذا متفق عليه في أمور كثيرة جدا أنت بتحكم فيها باليقين ولا بغلبة الظن بل معظم الأمور التي تحكم فيها حتى في المسائل الفقهية المسائل المجمع عليها اليقينية قليلة جدا معظمها مسائل ايه؟ ظنية لكن الظن المقصود هو الظن الغالب فانا مثلا يغلب على ظني أن هذه السلعة تساوي كذا هتتباع بكذا يغلب على ظني لرؤيتك تاج للسوق أما خلاف ذلك فهو موكول لله عز وجل ما يمكن تصيبك جائحة ممكن الله أعلم ما يمكن الجائحة تصيبك ما يباش عليك زكاة خالص صح ولا مش ممكن؟ ممكن إذا ذهب جميع المال فلا زكاة فيه حينئذ طيب واحد يقول انا عندي سلع أصلا راكدة واحد بيتجرف مثلا في الملابس يقول انا عندي ملابس ذهب زمانها علشان أبيع الحتة ديها بيعها الوقت بالجملة وممكن أقل من ثمن الجملة خلاص قومها عليه على ثمنها أنت شايف أن هي راكدة تقومها على ثمنها حال الرقود شفت النظرة تبقى إزاي إذن أنت تنظر إلى ما عندك ما يغلب على ظنك أنه سيباع فتبيعه على حسب ما يغلب على ظنك وهذا هو القول الثاني والمسألة فيها ساعة طبعا المسألة يا أخواننا المسائل التي فيها خلاف ولا نص فيها والخلاف فيها معتبر هذا أصل عظيم عند العلماء والخلاف فيها معتبر مش خلاف شاز ان بعض مثلا المفتين يقول لك مسألة فيها أقوال فيها قول بول كذا وقول كذا اختر ما تشاء لا طبعا لأن ربما يكون هذا القول قول شاذ يخالف الدليل وهي زلة عالم لكن المسألة فيش فيها نصوص ومبنها على الاجتهاد فالأمر فيها واسع لكن الأرجح عندي في هذه المسألة هو القول الثاني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم.